يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَعِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُوا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَى كَاتِبٌ اِن كَانَ الَّذِي عَلَيْكِ الْحَقُّ فَسَنفِي غَنًى أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِرَّ لَهُ فَسَن واستشهدوا <تصفيق> شهيدين لَا يَحْدَعُ مَا فَسُذَنْ يَرِيحُ دَاهُ مَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْشُغَنَّ إِذَا مَدَّعُ وَلَنْ تَنَسَ أَمُؤَنَّتَ كُتُبُهُ سَخِيرًا أَوْ كَذِبًا إِلَى آجَالِهِ ذَلِكُمْ أَنقُصَ إلا تكن تجاره حاضره ان تديرون غبا لكم فنىث عليكم جميل وإن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ சோஃப இத்தி முக்கூ ஜன